بسم الله الرحمن الرحيم الشريف الرابع من شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك لا التي لنفي الجنس فوصب بها مضافة أو وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني جعل مرفوعا أو منصوباً أو مركبا وإن رفعت أولاً لا تنصبا لا يخلو اسم لا هذه من ثلاثة أحوال يكون مضافاً نحو لا غلام رجل حاضر الحال الثاني أن يكون مضارعا للمضاف أي مشابه له والمراد به كل اسم له تعلق بما بعده إما بعمل نحو لا طالعا جبلا ظاهر ولا خيرا من زيد الراكب وإما بعطف نحو لا ثلاثة وثلاثين عندنا ويسمى المشبه بالمضاف مطولا ومنطولا أي ممدودا وحكم المضاف والمشبه به أن نصب لفظا كما مثل والحال الثالث أن يكون مفردا والمراد به هنا ما ليس بمضاف ولا مشبه بالمضاف فيدخل فيه المثن والمجموع وحكمه البناء على ما كان ينصب به لتركبه مع لا وصيرورته معها كالشيء الواحد فهو معها كخمسة عشر ولكن محله النصب بلا لأنه اسم لها فالمفرد الذي ليس ليس بمثنى ولا مجموع يبنى على الفتح لأن نصبه بالفتحه نحو لا حول ولا قوة إلا بالله والمثنى وجمع المذكر السالم يبنيان على ما كانا ينصبان به وهو الياء نحو لا مسلمين لك ولا مسلمين لزيد فمسلمين ومسلمين مبنيان لتركبهما لا كما بني رجل لتركبه معها وذهب الكوفيون والزجاج إلى أن رجل في قولك لا رجل معرب وأن فتحته فتحة إعراب لا فتحة بناء. وذهب المبرد إلى أن مسلمين ومسلمين معربان وأما جمع المؤنث السالم فقال قوم مبني على ما كان ينصب به وهو الكسر فتقول لا مسلمات لك بتسر التاء ومنه قوله إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات للشيب وأجاز بعضهم الفتح نحو لا مستمات لك وقول المصنف وبعد ذاك الخبر اذكر رافع معناه أنه يذكر الخبر بعد اسم لا مرفوعا والرافع له لا عند المصنف وجماعة وعند سيبويه الرافع له لا إن كان اسمها مضافا أو مشبها بالمضاف وإن كان الاسم مفردا فاختلف في رافع الخبر فذهب سيبويه إلى أنه ليس مرفوعا بلا وإنما هو مرفوع على أنه خبر المبتدا لأن مذهبه أن لا واسمها المفرد في موضع رفع بالابتداء والاسم المرفوع بعدهما خبر عن ذلك المبتدا ولم تعمل لا عنده في هذه الصورة إلا في الاسم وذهب الأخفش إلى أن الخبر مرفوع بلا فتكون لا عاملة في الجزئين كما عملت فيهما مع المضاف والمشبه به وأشار بقوله والثاني جعل إلى أنه إذا أتي بعد لا والاسم الواقع بعدها بعاطف ونكرة مفردة وتكررت لا نحو لا حول ولا قوة إلا بالله يجوز فيهما خمسة أوجه وذلك لأن المعطوف عليه إما أن يبنى مع لا على الفتح أو ينصب أو يرفع فإن بني معها على الفتح جاز في الثاني ثلاثة أوجه الأول البناء على الفتح لتركبه مع لا الثانية وتقول لا الثانية عاملة عمل إن نحو لا حول ولا قوة إلا بالله الثاني النصب عطفا على محل اسمي لا وتكون الثانية زائدة بين العاطف والمعطوف نحو لا حول ولا قوة إلا بالله ومنه قوله لا نسب اليوم ولا خله اتسع الخرق على الراقع الثالث الرفع وفيه ثلاثه اوجه الاول ان يكون معفوفا على محل لا واسمها لانهما في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه وحينئذ تكون لا زائده الثاني أن تكون لا الثانية عملت عمل ليس الثالث أن يكون مرفوعا بالابتداء وليس للا عمل فيه وذلك نحو لا حول ولا قوة إلا بالله ومنه قول هذا لعمركم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو وإن نصب المعطوف عليه جازة المعطوف الأوجوه الثلاثة المذكورة أعني البناء والرفع والنصب نحو لا غلام رجل ولا امراه ولا امراه ولا امرأة والرفع المعطوف عليه جاز في الثاني وجهان الأول البناء على الفتح نحو لا رجل ولا امراه ولا غلام رجل ولا امراه ومنه قوله فلا لغ ولا تأثيم فيها وما فاه به أبدا مقيم والثاني الرفع نحو لا رجل ولا امراه ولا غلام رجل ولا امراه ولا يجوز النصب للثاني لأنه إنما جاز فيه تقدم للعطف على محل اسم لا ولا هنا ليست بناصبة فيسقط النصب ولهذا قال المصنف وإن رفعت أولا لا تنصبا ومفردا نعتل لمبني يليه فافتح او انصبا او ارفع تعدلي اذا كان اسم لا مبنيا ونعت بمفرد يلي أي لم يفصل بينه وبينه بفاصل جاز في النعت ثلاثه اوجه الاول البناء على الفتح لتركبه مع اسم لا نحو لا رجل ظريفة الثاني النصب مراعاه لمحل اسم لا نحو لا رجل ظريفا الثالث الرفع مراعاة لمحل لا واسمها لأنهما في موضع رفع عند سيبويه كما تقدم نحو لا رجل ضريف انتهى وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو الرفع قصدي تقدم في البيت الذي قبل هذا أنه إذا كان النعت مفردا والمنعوت مفردا ووليه النعت جاز في النعت ثلاثة أوجه وذكر في هذا البيت أنه إن لم يلي النعت المفرد المنعوت المفرد بل فصل بينهما بفاصل لم يجز بناء النعت فلا تقول لا رجل فيها ظريفة ببناء ظريفة بل يتعين رفع نحو لا رجل فيها ظريف أو نصبه نحو لا رجل فيها ضريفا وإنما سقط البناء على الفتح لأنه إنما جاز عند عدم الفصل لتركب النعت مع الاسم ومع الفصل لا يمكن التركيب كما لا يمكن التركيب إذا كان المنعوت غير مفرد نحو لا طالعا جبلا ضريفا ولا فرق في امتناع البناء على الفتح في النعت عند الفصل بين أن يكون المنعوت مفردا كما مثل أو غير مفرد وأشار بقوله وغير المفردي إلى أنه إن كان النعت غير مفرد كالمضاف والمشبه بالمضاف فعين رفعه أو نصبه فلا يجوز بناؤه على الفتح ولا فرق في ذلك بين أن يكون المنعوت مفردا أو غير مفرد ولا بين أن يفصل بينه وبين النعت أو لا يفصل وذلك نحو لا رجل صاحب بر فيها ولا غلام رجل فيها صاحب بر وحصل ما في البيتين أنه إذا كان النعت مفردا والمنعوت مفردا ولم يفصل بينهما جاز في النعت ثلاثة أوجه نحو لا رجل ضريفا وظريفا وضريف وإن لم يكن كذلك تعين الرفع أو النصب ولا يجوز البناء انتهى والعطف إن لم تتكرر لحكما له بما للنعت ذي الفصل تمى تقدم أنه إذا عطف على اسم لا نكرة مفردة وتكررت لا يجوز في المعطوف ثلاثة أوجه الرفع والنصب والبناء على الفتح نحو لا رجل ولا امراه ولا امراه ولا امراه وذكر في هذا البيت أنه إذا لم تتكرر لا يجوز في المعطوف ما جاز في النعت المفصول وقد تقدم أنه يجوز فيه الرفع والنصب ولا يجوز فيه البناء على الفتح فتقول لا رجل ومرأة ومرأة ولا يجوز البناء على الفتح وحكى الأخفش لا رجل ومرأة بالبناء على الفتح على تقدير تكرر لا فكانه قال لا رجل ولا امراه ثم حذفت لا وكذلك اذا كان المعطوف غير مفرد لا يجوز فيه الا الرفع والنصب سواء تكررت لا نحو لا رجل ولا غلام امراه او لم تتكرر نحو لا رجل وغلام امراه هذا كله إذا كان المعطوف نكرة فإن كان معرفة لا يجوز فيه إلا الرفع على كل حال نحو لا رجل ولا زيد فيها أو لا رجل وزيد فيها انتهى وأعطي مع همزة استفهامي ما تستحق دون الاستفهام. إذا دخلت همزه الاستفهام على لا النافيه للجنس بقيت على ما كان لها من العمل وسائر الأحكام التي سبق ذكرها فتقول ألا رجل قائم وألا غلام رجل قائم والا طالعا جبل ظاهر وحكم المعطوف والصفه بعد دخول همزه الاستفهام كحكمهما قبل دخولها هكذا اطلق المصنف رحمه الله تعالى هنا وفي كل ذلك تفصيل وهو أنه إذا قصد بالاستفهام التوبيخ أو الاستفهام عن النفي فالحكم كما ذكر مع أنه يبقى عملها وجميع ما تقدم ذكره من أحكام العطف والصفة وجواز الإلغاء فمثال التوبيخ قولك ألا رجوع وقد شبت ومنه قوله ألا عواء لمن ولت شبيبته وآذنت بمشيب بعده هرم ومثال الاستفهام عن النفي قولك ألا رجل قائم ومنه قوله ألا اصطبار لسلمة أم لها جلد إذا ألاقي الذي لاقاه أمثال وإذا قصد بألا التمني فمذهب المازني أنها تبقى على جميع ما كان لها من الأحكام وعليه يتمشى إطلاق المصنف ومذهب سيبويه أنه يبقى لها عملها في الاسم ولا يجوز إلغاؤها ولا الوصف أو العطف بالرفع مراعاة للابتداء ومن استعمالها للتمني قولهم ألا ماء ماء باردا وقول الشاعر ألا عمر ولا مستطاع رجوعه فيراب ما أسأت يد الغفلات انتهى وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر إذا دل دليل على خبر لا النافية للجنس وجب حذفه عند التميميين والطائيين وكثر حذفه عند الحجازيين ومثاله ان يقال هل من رجل قائم فتقول لا رجل لا وتحذف الخبر وهو قائم وجوبا عند التميميين والطائيين وجوازا عند الحجازيين ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخبر غير ظرف ولا جار ومجرور كما مثل أو ظرفا أو جارا ومجرورا نحو أن يقال هل عندك رجل أو هل في الدار رجل فتقول لا رجل فإن لم يدل على الخبر دليل لم يجز حذفه عند الجميع نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا أحد أغير من الله وقول الشاعر ولا كريم من الولدان مصبوح وإلى هذا أشار المصنف بقوله إذا المراد مع سقوطه ظهر واحترز بهذا مما لا يظهر المراد مع سقوطه فإنه لا يجوز حينئذ الحذف كما تقدم ظن وأخواتها انصب فعل القلب جزءا يبتدى أعني رأى خالا علمت وجدت ظن حسبت وزعمت مع عد حجادرة وجعل الذك اعتقد وهبت علم والتي كفيرة أيضا بها انصب مبتدا وخبرة هذا هو القسم الثالث من الأفعال الناسخة للبتدى وهو ظن وخواتها. وتنقسم إلى قسمين أحدهما أفعال القلوب والثاني أفعال التحويل فأما أفعال القلوب فتنقسم إلى قسمين أحدهما ما يدل على اليقين وذكر المصنف منها خمسة رأى وعلم ووجد ودرى وتعلم والثاني منهما ما يدل على الرجحان وذكر المصنف منها ثمانية خال وظن وحسب وزعم وعد وحجى وجعل وهب فمثال رأى قول الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا فاستعمل رأى فيه لليقين وقد تستعمل رأى بمعنى ظن كقوله تعالى إنهم يرونه بعيدا أي يظنونه ومثال علم علمت زيدا أخاك وقول الشاعر علمتك الباذل المعروفة فانبعثت إليك بي الشوق والامل ومثال وجد قوله تعالى وان وجدنا أكثرهم لفاسقين ومثال درى قوله دريت الوفي العهد يا عروف فاغتبط فإن اغتباطا بالوفاء حميد ومثال تعلم وهي التي بمعنى علم قوله تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف في التحيل والمكر وهذه مثل الأفعال الدالة على اليقين ومثال الدالة على الرجحان قولك خلف زيدا أقاك وقد تستعمل خال لليقين كقوله دعاني الغواني عمهن وخلتني ليسم فلا ادعى به وهو اول وظننت زيدا صاحبك وقد تستعمل لليقين كقوله تعالى وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إلي وحسبت زيدا صاحبك وقد تستعمل لليقين كقوله حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء اصبح ثاقلا ومثال زعم قوله فان تزعميني كنت اجهل فيكم فاني شريت الحلم بعدك بالجهل ومثال عد قوله فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العدم ومثال حجى قوله قد كنت احجو ابا عمرو اخا ثقه حتى ألمت بنا يوما ملمات ومثال جعل قوله تعالى وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثة وقيد المصنف جعل بكونها بمعنى اعتقد احتراس احترازا من جعل التي بمعنى صير فإنها من أفعال التحويل لا من أفعال القلوب ومثال هب قوله فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهذن امرا هالك ونبه المصنف بقوله أعني رأى على أن أفعال القلوب منها ما ينصب مفعولين وهو رأى وما بعده مما ذكره المصنف في هذا الباب ومنها ما ليس كذلك وهو قسمان لازم نحو جبن زيد ومتعد إلى واحد نحو كرهت زيدا هذا ما يتعلق بالقسم الأول من أفعال هذا الباب وهو أفعال القلوب وأما أفعال التحويل وهي المراده بقوله والتي كصير إلى آخره فتتعدى أيضا إلى مفعولين اصلهما المبتدا والخبر وعدها بعضهم سبعة صير نحو صيرت الطين خزفا وجعل نحو قوله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ووهب كقولهم وهبني الله فداك اي صيرني وتخذ كقوله تعالى لتخذت عليه اجرا واتخذ كقوله تعالى واتخذ الله ابراهيم خليلا وترك كقوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يمود في بعض وقول الشاعر وربيته حتى إذا ما تركته أخ القوم واستغنى عن المسح شاربه ورد كقوله رمى الحدثان نسوة آل حرب بمقدار سمدن له سمودة ورد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا انتهى وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد ألزما كذا تعلم ولغير الماضي من سواه مجعل كل ما له زقن تقدم أن هذه الأفعال قسمان أحدهما أفعال القلوب والثاني أفعال التحويل فأما أفعال القلوب فتنقسم إلى متصرفة وغير متصرفة فالمتصرفة ما عدا هب وتعلم فيستعمل منها الماضي نحو ظننت زيدا قائما وغير الماضي وهو المضارع نحو أظن زيدا قائما والأمر نحو ظن زيدا قائما واسم الفاعل نحو أنا ظان زيدا قائمة واسم المفعول نحو زيد مظنون أبوه قائما فأبوه هو المفعول الأول وارتفع لقيامه مقام الفاعل وقائما المفعول الثاني والمصدر نحو عجبت من ظنك زيدا قائما ويثبت لها كلها من العمل وغيره ما ثبت للماضي وغير المتصرف اثنان وهما هب وتعلم بمعنى علم فلا يستعمل منهما إلا صيغة الأمر كقوله تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف في التحيل والمكر وقوله فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرا هالك واختصت القلبية المتصرفة بالتعليق والإلغاء فالتعليق هو ترك العمل لفظا دون معنى لمانع نحو ظننت لزيد قائم فقولك لزيد قائم لم تعمل فيه ظننت لفظا لأجل المانع لها من ذلك وهو اللام لكنه في موضع نصب بدليل أنك لو عطفت عليه لنصبت نحو ظننت لزيد قائم وعمرا منطلقا فهي عاملة في لزيد قائم في المعنى دون اللفظ والإلغاء هو ترك العمل لفظا ومعنى لا لمانع نحو زيد ظننت قائم فليس لظننت عمل في زيد قائم لا في المعنى ولا في اللفظ ويثبت للمضارع وما بعده من التعليق وغيره ما ثبت للماضي نحو أظن لزيد قائم وزيد أظن قائم وأخواتها وغير المتصرف. لا يكون فيها تعليق ولا إلغاء، وكذلك أفعال التحويل نحو صيّر وأخواتها. انتهى. وجوز الإلغاء لا في لبّ تدا، ونضمير الشأن أو لا مبتدا في موهما إلغاء ما تقدم، والتزم التعليق قبل نفي ما، وإن ولا لا مبتدأ أو قسم. كذا والاستفهام ذا له حتم يجوز الغاء هذه الأفعال المتصرفة إذا وقعت في غير الابتداء كما إذا وقعت وسطا نحو زيد ظننت قائم أو آخرا نحو زيد قائم ظننت وإذا توسطت فقيل الإعمال والإلغاء سيان وقيل الاعمال أحسن من الإلغاء وإن تأخرت فالإلغاء أحسن وإن تقدمت امتنع الإلغاء عند البصريين فلا تقول ظننت زيد قائم بل يجب الإعمال فتقول ظننت زيدا قائما فإن جاء من لسان العربي ما يوهم إلغاءها متقدمة أول على إضمار ضمير الشأن كقوله أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويله فالتقدير وما إخاله لدينا منك تنويل فالهاء ضمير الشأن وهي المفعول الأول ولدينا منك تنويل جملة في موضع المفعول الثاني وحينئذ فلا الغاء أو على تقدير لام الابتداء كقوله كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب التقدير أني وجدت لم لا قشمة الأدب، فهو من باب التعليق وليس من باب الإلغاء في شيء. وذهب الكوفيون وتبعهم أبو بكر الزبيدي وغيره إلى جواز الإلغاء المتقدم، فلا يحتاجون إلى تأويل البيتين، وإنما قال المصنف وجوز الإلغاء لينبه على أن الإلغاء ليس بلازم بل هو جائز. فحيث جاز الإلغاء جاز الاعمال كما تقدم وهذا بخلاف التعليق فإنه لازم ولهذا قال والتزم التعليق فيجب التعليق إذا وقع بعد الفعل ما النافية نحو ظنمت ما زيد قائم أو إن النافية نحو علمت إن زيد قائم ومثلوا له بقوله تعالى وتظنون إلا لبثتم إلا قليلا وقال بعضهم ليس هذا من باب التعليق في شيء لأن شرط التعليق أنه إذا حذف المعلق تسلط العامل على ما بعده فينصب مفعولين نحو ظننت ما زيد قائم فلو حذفت ما لقلت ظننت زيدا قائما والآية الكريمة لا يتأتى فيها ذلك لأنك لو حذفت المعلقة وهو إن لم يتسلط تظنون على لبثتم إذ لا يقال وتظنون لبثتم هكذا زعم هذا القائل ولعله مخالف لما هو كالمجمع عليه من أنه لا يشترط في التعليق هذا الشرط الذي ذكره وتمثيل النحويين للتعليق بالآية وشبهها يشهد لذلك وكذلك يعلق الفعل إذا وقع بعد لا النافية نحو ظننت لا زيد قائم ولا عمر أو لام البسداء نحو ظننت لا زيد قائم أو لام القسم نحو علمت لا يقومن زيد ولم يعدها أحد من النحويين من المعلقات أو الاستفهام وله صور ثلاث الأولى أن يكون أحد المفعولين اسم استفهام نحو علمت أيهم أبوك الثانية أن يكون مضافا إلى اسم استفهام نحو علمت غلام أيهم أبوك الثالثة أن تدخل عليها أداة الاستفهام نحو علمت أزيد عندك أم عمر وعلمت هل زيد قائم أم عمر لعلم عرفان وظن تهمة تعديه لواحد ملتزمة إذا كان علم بمعنى عرف تعدت إلى مفعول واحد كقولك علمت زيدا أي عرفته ومنه قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وكذلك إذا كانت ظن بمعنى التهمة تعدت إلى مفعول واحد كقولك ظننت زيدا أي اتهمته ومنه قوله تعالى وما هو على الغيب بظنين أي بمتهم ولرأى الرؤيا مما لعلم طالب مفعولين من قبل تما إذا كانت رأى حلمية أي للرؤية في المنام تعدت إلى المفعولين كما تتعدى إليهما علم المذكورة من قبل وإلى هذا أشار بقوله ولرأى الرؤيا مي أي انسب التي مصدرها الرؤية ما نسب لعلم المتعدي إلى اثنين فعبر عن الحلمية بما ذكر لأن الرؤيا وإن كانت تقع مصدرا لغير رأ الحلمية فالمشهور كونها مصدرا لها ومثال استعمال رأى الحلمية متعدية إلى اثنين قوله تعالى إني أراني أعصر خمرة فالياء مفعول اول واعصر خمرى جملة في موضع المفعول الثاني وكذلك قوله أبو حنش يؤرقني وطلق وعمار وآونة أثالة أراهم رفقتي حتى إذا ما تجاف الليل وانخزلا خزالة إذا أنك كالذي يجري لورد إلى آل فلم يدرك بلالا. فالهاء والميم في أراهم المفعول الأول ورفقتي هو المفعول الثاني انتهى ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول لا يجوز في هذا الباب سقوط المفعولين ولا سقوط أحدهما إلا إذا دل دليل على ذلك فمثال حذف المفعولين للدلاله ان يقال هل ظننت زيدا قائما؟ فتقول ظننت والتقدير ظننت زيدا قائما فحذفت المفعولين لدلالة ما قبلهما عليهما ومنه قوله بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب أي وتحسب حبهم عارا علي فحذف المفعولين وهما حبهم وعارا علي لدلالة ما قبلهما عليهما ومثال حذف أحدهما للدلالة اي يقال هل ظننت أحدا قائما فتقول ظننت زيدا أي ظننت زيدا قائما فتحذف الثانية للدلالة عليه ومنه قوله ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم أي فلا تظني غيره واقعا فغيره هو المفعول الأول وواقعا هو المفعول الثاني وهذا الذي ذكره المصنف هو الصحيح من مذاهب النحويين فإن لم يدل دليل على الحذف لم يجز لا فيهما ولا في أحدهما فلا تقول ظننت ولا ظننت أحدا ولا ظننت قائما تريد ظننت زيدا قائما انتهى وك تظن تقول تقول ولي مستفهما به ولم ينفصل بغير ضرف أو كظرف أو عمل وإن ببعض ذي فصل تاحتمال القول شأنه إذا وقعت بعده جملة أن تحكى نحو قال زيد عمر منطلق وتقول زيد منطلق لكن الجملة بعده في موضع نصب على المفعولية. ويجوز إجراؤه مجرى الظن فينصب المبتدأ والخبر مفعولين كما تنصبهما ظن والمشهور أن للعرب في ذلك مذهبين أحدهما وهو مذهب عامة العرب أنه لا يجرى القول مجرى الظن إلا بشروط ذكرها المصنف أربعة وهي التي ذكرها عامة النحويين الأول أن يكون الفعل مضارعا، الثاني أن يكون للمخاطب وإليه ما أشار بقوله اجعل تقول فإن تقول مضارع وهو للمخاطب الشرط الثالث أن يكون مسبوقا بالاستفهام وإليه أشار بقوله إن ولي مستفهماً به الشرط الرابع ألا يفصل بينهما أي بين الاستفهام والفعل بغير ظرف ولا مجرور ولا معمول الفعل فإن فصل بأحده بأحدها لم يضر وهذا هو المراد بقوله ولم ينفصل بغير ظرف إلى آخره فمثال ما جتمعت فيه الشروط قولك أتقول عمرا منطلقا فعمرا مفعول أول ومنطلقا مفعول ثاني ومنه قوله متى تقول لقلص الرواسم يحملن أم قاسم وقاسمة فلو كان الفعل غير مضارع نحو قال زيد عمرو منطلق لم ينصب القول مفعولين عند هؤلاء وكذا إن كان مضارعا بغير تاء نحو يقول زيد عمرو منطلق أو لم يكن مسبوقا باستفهام نحو أنت تقول عمر منطلق أو سبق باستفهام ولكن فصل بغير ظرف ولا جار ومجرور ولا معمول له نحو أأنت تقول زيد منطلق فإن فصل بأحدها لم يضر نحو عندك تقول زيدا منطلقا في الدار تقول زيدا منطلقا وأعمرا تقول منطلقا ومنه قوله أجهالا تقول بني لؤي لعمر أبيك أم متجاهلين فبني لؤي مفعول اول وجهالا مفعول ثان. وإذا اجتمعت الشروط المذكورة جاز نصب المبتدأ والخبر مفعولين لتقول نحو أتقول زيدا منطلقا وجاز رفعهما على الحكاية نحو أتقول زيد منطلقون انتهى وأجري القول كظن مطلق عند سليم نحو قل ذا مشفقة أشار إلى المذهب الثاني للعرب في القول وهو مذهب سليم فيجرون القول مجرى الظن في نصب المفعولين مطلقا أي سواء كان مضارعا أم غير مضارع وجدت فيه الشروط المذكورة أم لم توجد وذلك نحو قل ذا مشفقة فذا مفعول أول ومشفقا مفعول ثان ومن ذلك قوله قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائينا فهذا مفعول أول لقالت وإسرائينا مفعول ثان انتهى أعلم وأرى إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلمه أشار بهذا الفصل إلى ما يتعدى من الأفعال إلى ثلاثة مفاعيل فذكر سبعة أفعال منها أعلم وأرى فذكر أن أصلهما علم ورأى وأنهما بالهمزة يتعديان إلى ثلاثة مفاعيل لأنهما قبل دخول الهمزة عليهما كانا يتعديان إلى مفعولين نحو علم زيد عمرا منطلقا ورأى خالد بكرا أخاك فلما دخلت عليهما همزة النقل زادتهما مفعولا ثالثا وهو الذي كان فاعلا قبل دخول الهمزة وذلك نحو أعلمت زيدا عمرا منطلقا وأريت خالدا بكرا أخاك فزيدا وخالدا مفعول أول وهو الذي كان فاعلا حين قلت علم زيد ورأى خالد وهذا هو شأن الهمزة وهو أن تصير ما كان فاعلا مفعولا فإن كان الفعل قبل دخولها لازما صار بعد دخولها متعديا إلى واحد نحو خرج زيد وأخرجت زيدا وإن كان متعديا إلى واحد صار بعد دخولها متعديا إلى اثنين نحو لبس زيد جبة فتقول ألبست زيدا جبة وسيأتي الكلام عليه وإن كان متعديا إلى اثنين صار متعديا إلى ثلاثة كما تقدم في أعلم وأرى انتهى وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا أي يثبت للمفعول الثاني والمفعول الثالث من مفاعيل أعلم وأرى ما ثبت لمفعولي علم ورأى من كونهما مبتدأ وخبرا في الأصل ومن جواز الإلغاء والتعليق بالنسبة إليهما ومن جواز حذفهما أو حذف أحدهما إذا دل على ذلك دليل ومثال ذلك أعلمت زيدا عمرا قائما فالثاني, و... فالثاني والثالث من هذه المفاعيل أصلهما المبتدأ والخبر وهما عمر قائم ويجوز إلغاء العامل بالنسبة إليهما نحو عمرو أعلمت زيدا قائم ومنه قولهم البركة, البركة أعلمنا الله مع الأكابر فنا مفعول أول والبركة مبتدا ومع الأكابر ظرف في محل الخبر وهم اللذان كانا مفعولين والأصل أعلمنا الله البركة مع الأكابر ويجوز التعليق عنهما فتقول أعلمت زيدا لعمر قائم ومثال حذفهما للدلالة أن يقال هل أعلمت أحدا عمرا قائما فتقول أعلمت زيدا ومثال حذف أحدهما للدلالة أن تقول في هذه الصورة أعلمت زيدا عمرا أي قائما أو أعلمت زيدا قائما أي عمرا قائما انتهى وان تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا والثاني منهما كفان اثنيكسا فهو به في كل حكم ذؤتسا تقدم ان راى وعلم اذا دخلت عليهما همزه النقل تعديا الى ثلاثه مفاعيل وأشار في هذين البيتين إلى أنه إنما يثبت لهما هذا الحكم إذا كان قبل الهمزة يتعديان إلى مفعولين وأما إذا كان قبل الهمزة يتعديان إلى واحد كما إذا كانت رأى بمعنى ابصر نحو رأى زيد عمرا وعلم بمعنى عرف نحو علم زيد الحق فإنهما يتعديان بعد الهمزة إلى مفعولين نحو أريت زيدا عمرا وأعلمت زيدا الحق والثاني من هذين المفعولين كالمفعول الثاني من مفعولي كسى وأعطى نحو كثوت زيدا جبة وأعطيت زيدا درهما في كونه لا يصح الإخبار به عن الأول فلا تقول زيد الحق كما لا تقول زيد درهم وفي كونه يجوز حذفه مع الأول وحذف الثاني وإبقاء الأول وحذف الأول وإبقاء الثاني وإن لم يدل على ذلك دليل فمثال حذفهما اعلمت واعطيت ومنه قوله تعالى فاما من اعطى واتقى ومثال حذف الثاني وإبقاء الأول اعلمت زيدا واعطيت زيدا ومنه قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى ومثال حذف الاول وإبقاء الثاني نحو أعلمت الحق وأعطيت درهما ومنه قوله تعالى حتى يعط الجزية عن يد وهم صاغرون وهذا معنى قوله والثاني منهما إلى آخر البيت انتهى وكأرى السابق نبى أخضر حدث أنبأك كذاك خبر تقدم أن المصنف عد الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل سبعةً وسبق ذكر أعلم وأرى وذكر في هذا البيت الخمسة الباقية وهي نبأ كقولك نبأت زيدا عمرا قائما ومنه قوله نبأت زرعة والسفاهة كاسمها يهدي إلي غرائب الأشعار وأخبر كقولك أخبرت زيدا أخاك منطلقا ومنه قوله وما عليك إذا أخبرتني دنفا وغاب بعلك يوما ان تعوديني وحدث كقولك حدثت زيدا بكرا مقيما ومنه قوله أو منعتم ما تسألون فمن حدثتموه له علينا الولاء وأنبأ كقولك أنبأت عبد الله زيدا مسافرا ومنه قوله وأنبئت قيسا ولم أبله كما زعموا خير أهل اليمن وخبر كقولك خبرت زيدا عمرا غائبا ومنه قوله وخبرت سوداء الغميم مريضة فأقبلت من أهلي بمصر أعودها وإنما قال المصنف وكأرى السابق لأنه تقدم في هذا الباب أن أرى سارة تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل وتاره تتعدى إلى اثنين وكان قد ذكر أولا أراء المتعدية إلى ثلاثة فنبه على أن هذه الأفعال الخمسة مثل أراء السابقة وهي المتعدية إلى ثلاثة لا مثل أراء المتأخرة وهي المتعدية إلى اثنين انتهى الفاعل الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى. لما فرغ من الكلام على نواسخ الابتداء شرع في ذكر ما يطلبه الفعل التام من المرفوع وهو الفاعل أو نائبه وسيأتي الكلام على نائبه في الباب الذي يلي هذا الباب فأما الفاعل فهو الاسم المسند إليه فعل على طريقة فعل أو شبهه وحكمه الرفع والمراد بالاسم ما يشمل الصريح نحو قام زيد والمؤول به نحو يعجبني أن تقوم اي قيامك فخرج بالمسند إليه فعل ما اسند إليه غيره نحو زيد أخوك أو جملة نحو زيد قام أبوه أو زيد قام أو ما هو في قوة الجملة نحو زيد قائم غلامه أو زيد قائم أي هو وخرج بقولنا على طريقة فعل ما أسند إليه فعل على طريقة فعل وهو النائب عن الفاعل نحو ضرب زيد والمراد بشبه الفعل المذكور اسم الفاعل نحو أقائم الزيدان والصفة المشبهة نحو زيد حسن وجهه والمصدر نحو عجبت من ضرب زيد عمرة واسم الفعل نحو هيهات العقيق والظرف والجار والمجرور نحو زيد عندك أبوه أو في الدار غلاماه وأفعل التفضيل نحو مررت بالأفضل أبوه فأبوه مرفوع بالأفضل وإلى ما ذكر وإلى ما ذكر أشار المصنف بقوله مرفوعي أتى إلى آخر والمراد بالمرفوعين ما كان مرفوعا بالفعل أو بشبه الفعل كما تقدم ذكره ومثل للمرفوع بالفعل بمثالين أحدهما ما رفع بفعل متصرف نحو اتى زيد والثاني ما رفع بفعل غير متصرف نحو نعم الفتى ومثل للمرفوع بشبه الفعل بقول منيرا وجهه انتهى وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر حكم الفاعل التأخر عن رافعه وهو الفعل أو شبهه نحو قام الزيدان وزيد قائم غلاماه وقام زيد ولا يجوز تقديمه على رافعه فلا تقول الزيدان قام ولا زيد غلاماه قائم ولا زيد قام على أن يكون زيد فاعلا مقدما بل على أن يكون مبتدأ والفعل بعده رافع لضمير مستتر والتقدير زيد قام هو وهذا مذهب البصريين وأما الكوفيون فأجاز التقديم في ذلك كله وتظهر فائدة الخلاف في غير الصورة الأخيرة وهي صورة الإفراد نحو زيد قام فتقول على مذهب الكوفيين الزيدان قام والزيدون قام وعلى مذهب البصريين يجب أن تقول الزيدان قاما والزيدون قاموا فتأتي بألف وواو في الفعل ويكونان هما الفاعلين وهذا معنى قوله وبعد فعل فاعل وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير نستتر حكم الفاعل التأخر عن رافعه وهو الفعل أو شبهه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 وإن لم يظهر فهو ضمير نحو زيد قام أي هو وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهدى وقد يقال سعدا وسعد أو مجموع وجب تجريده من علامة تدل على التثنية أو الجمع فيكون كحاله إذا أسند إلى مفرد فتقول قام الزيدان وقام الزيدون وقامت الهندات كما تقول قام قام الزيدان ولا قام الزيدون ولا قمنا الهندات فتأتي بعلامة في حروف تدل على تثنية الفاعل أو جمعه بل على أن يكون الاسم الظاهر مبتدا مؤخرا والفعل المتقدم وما اتصل به اسما في موضع رفع به والجملة في موضع رفع خبرا عن الاسم المتأخر ويحتمل وجها آخر وهو ما اتصل بالفعل مرفوعا به كما تقدم وما بعده بدل مما اتصل بالفعل من الأسماء المضمرة أعني الأرف والواو والنون ومذهب طائفة من العرب وهم بن الحارس بن فعب كما نقل الصفار في شرح الكتاب أن الفعل إذا أتي فيه بعلامة تدل على التثنية أو الجمع فتقول قام. قاما الزيدان وقامو الزيدون وقمنا الهندات فتكون الالف والواو والنود حروفا تدل على التثنية والجمع كما كانت التاء في قامت هند حرفا تدل على التأنيث عند جميع العرب والاسم الذي بعد الفعل المذكور مرفوع به كما ارتفعت هند بقامه ومن ذلك قوله تولى قتال المارقين بنفسه وقد اسلماه مبعد وحميم وقوله يلومونني في اشتراء النخيل اهلي فكلهم يعدل وقوله راينا الغوان الشيب لاح بعارضي فاعرضنا عني بالخدود النواضره فمبعد وحميم مرفوعان بقوله اسلماه والالف في اسلماه حرف يدل على كون الفاعل اثنين وكذلك اهلي مرفوع بقوله يلومونني والواو حرف يدل على الجمع والغواني مرفوع برأينا والنون حرف يدل على جمع المؤنث والى هذه اللغة اشار المصنف بقوله وقد يقال سعدا وسعدوا الى اخر البيت ومعناه أنه يؤتى في الفعل المسند إلى الظاهر بعلامة تدل على التثنية أو الجمع فأشعر قوله وقد يقال بالتثنية والأمر كذلك وإنما قال والفعل للظاهر بعد مسند لينبه على أن مثل هذا التركيب إنما يكون قليلا إذا جعلت الفعل مسندا إلى الظاهر الذي بعده وأما إذا جعلته من الألف والواو والنون وجعلت الظاهر مبتدأا أو بدلا من الضمير فلا يكون ذلك قليلا وهذه اللغة القليلة هي التي يعبر عنها النحويون بلغة أكلون البراغيث ويعبر عنها المصنف في كتبه بلغة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فالبراغيث فاعل اكلوني وملائكه فاعل يتعاقبون هكذا زعم المصنف انتهى ويرفع الفاعل فعل اضمر كمثل زيد في جواب من قرأ إن دل دليل على الفعل جاز حذفه وإبقاء فاعله كما إذا قيل لك من قرأ فتقول زيد التقدير قرأ زيد وقد يحدث الفعل وجوبا كقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأحد فاعل بفعل محذوف وجوبا والتقدير وإن استجارك أحد استجارك وكذلك كل اسم مرفوع وقع بعد إن أو إذا فإنه مرفوع بفعل محذوف وجوبا ومثال ذلك في إذا قوله تعالى إذا السماء انشقت فالسماء فاعل بفعل محذوف والتقدير إذا انشقت السماء انشقت وهذا مذهب جمهور النحويين وسيأتي الكلام على هذه المسألة في باب الاشتغال إن شاء الله تعالى انتهى لأنثى كأبت هند الأذى إذا أسنغ الفعل الماضي إلى مؤنث لحقته تاء ساكنة تدل على كون الفاعل مؤنثا ولا فرق في ذلك بين الحقيقي والمجازي نحو قامت هند وطلعت الشمس لكن لها حالتان حالة لزوم وحالة جواز وسيأتي الكلام على ذلك وإنما تلزم فعل مضمري متصل أو مفهم ذات تحري تلزم تاء التانيث الساكنة الفعل الماضية في موضعين أحدهما أن يسند الفعل إلى ضمير مؤنث متصل ولا فرق في ذلك بين المؤنث الحقيقي والمجازي فتقول هند قامت والشمس طلعت ولا تقول قام ولا طلع فإن كان الضمير منفصلا لم يؤت بالتاء نحو هند ما قام إلا هي الثاني ان يكون الفاعل ظاهرا حقيقي تأنيث نحو قامت هند وهو المراد بقوله أو مفهم ذات حري وعص حر حرح فحذفت لام الكلمة وفهم من كلامه أن التاء لا تلزم في غير هذين الموضعين فلا تلزم في المؤنث المجازي الظاهر فتقول طلع الشمس وطلعت الشمس ولا في الجمع على ما سيأتي تفصيله انتهى وقد يبيح الفصل ترك التاء فيه نحوئة القاضية بنت الواقف إذا فصل بين الفعل وفاعله المؤنث الحقيقي بغير إلا جاز إثبات التاء وحذفها والأجود الإثبات فتقول اتى القاضي بنت الواقف والأجود أتت وتقول قام اليوم هند والأجود قامت انتهى والحذف مع فصل بإلا فضلا كما ذكى إلا فتاه ابن العلى وإذا فصل بين الفعل والفاعل المؤنث بإلا لم يجوز إثبات التاء عند الجمهور فتقول ما قام إلا هند وما طلع إلا الشمس ولا يجوز ما قامت إلا هند ولا ما طلعت إن أراد به أنه مفضل عليه باعتبار أنه ثابت في النسر والنظم وأن الإثبات إنما جاء في الشعر فصحيح وإن أراد أن الحذف أكثر من الإثبات فغير صحيح لأن الإثبات قليل جدا انتهى والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع قد تحذف التاء من الفعل المسند إلى مؤنث حقيقي من غير فصل وهو قليل جدا حكى سيبويه قال فلانة وقد تحذف التاء من الفعل المسند إلى ضمير المؤنث المجازي وهو مخصوص بالشعر كقوله فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها انتهى والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللب والحذف في نعمل الفتاة استحسنوا لأن قصد الجنس فيه بين. إذا اسند الفعل إلى جمع فإما أن يكون جمع سلامة لمذكر أو لا فإن كان جمع سلامة لمذكر لم يجوز اقتران الفاء الفعل بالتاء فتقول قام الزيدون ولا يجوز قامت الزيدون وإلا لم يكن جمع سلامة لمذكر بأن كان جمع تفسير لمذكر كالرجال أو لمؤنث كالهنود أو جمع سلامة لمؤنث كالهندات جاز إثبات التاء وحذفها فتقول قام الرجال وقامت الرجال وقام الهنود وقامت الهنود وقام الهندات وقامت الهندات فإثبات التاء لتأوله بالجماعة وحذفها لتأوله بالجمع وأشار بقوله كالتاء مع إحدى اللبين إلى أن التاء مع جمع التكسير وجمع السلامة لمؤنث كالتائم مع الظاهر المجازي التأنيسي كلبنة فكما تقول كسرت اللبنة وكسر اللبنة تقول قام الرجال وقامت الرجال وكذلك باقي ما تقدم وأشار بقوله والحلف في نعم الفتاة إلى آخر البيت إلى أنه يجوز في نعم وأخواتها إذا كان فاعلها مؤنثا إثبات التاء وحذفها وإن كان مفردا مؤنثا حقيقيا فتقول نعم المرأة هند ونعمة المرأة هند وإن وإنما جاز ذلك لأن فاعلها مقصود به استغراق الجنس فأومل معاملة جمع التكسير في جواز إثبات التاء وحذفها لشبهه به في أن المقصود به متعدد ومعنى قوله استحسنوا أن الحذف في هذا ونحوه حسن ولكن الإثبات أحسن من انتهى والأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل وقد يجاء بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل الأصل أن يلي الفاعل الفعل من غير أن يفصل بينه وبين الفعل فاصل لأنه كالجزء منه ولذلك يسكن له آخر الفعل إن كان ضمير متكلم أو مخاطب نحو ضربته وضربته وإنما سكنوه كراهة توالي أربع متحركات وهم إنما يكرهون ذلك في الكلمة الواحدة فدل ذلك على أن الفاعل مع فعله كالكلمة الواحدة والأصل في المفعول أن ينفصل من الفعل بأن يتأخر عن الفاعل ويجوز تقديمه على الفاعل إن خلا مما سيذكره فتقول ضرب زيدا عمر وهذا معنى قوله وقد يجاء بخلاف الأصل وأشار بقوله وقد يجي المفعول قبل الفعل إلى أن المفعول قد يتقدم على الفعل وتحت هذا قسمان أحدهما ما يجب تقديمه وذلك كما إذا كان المفعول اسم شرط نحو أيًا تضرب أضرب أو اسم استفهام نحو أي رجل ضربته أو ضميراً منفصلا لو تأخر لزم اتصاله نحو إياك نعبد، فلو أخر المفعول لزم الاتصال وكان يقال نعبدك فيجب التقديم بخلاف قولك الدرهم إياه اعطيتك فإنه لا يجب تقديم إياه لأنك لو أخرته لجاز اتصاله وانفصاله على ما تقدم في باب المضمرات فكنت تقول الدرهم أعطيتكه وأعطيتك إياه والثاني ما يجوز تقديمه وتأخيره نحو ضرب زيد عمرا فتقول عمرا ضرب زيد انتهى وأخر المفعول إلا بس حذر أو أضمر الفاعل غير منحصر يجب تقديم الفاعل على المفعول إذا خيف التباس أحدهما بالآخر كما إذا خفي الاعراب فيهما ولم توجد قرينة تبين الفاعل من المفعول وذلك نحو ضرب موسى عيسى فيجب كون موسى فاعلا وعيسى مفعولا وهذا مذهب الجمهور وأجاز بعضهم تقديم المفعول في هذا ونحوه قال لأن العرب لها غرض في الالتباس كما لها غرض في التبيين فإذا وجدت قرينة تبين الفاعل من المفعول جاز تقديم المفعول وتأخيره فتقول أكل موسى الكمترة وأكل الكمترة موسى وهذا معنى قوله وأخر المفعول إلا بصنحذر ومعنى قوله أو أضمر الفاعل غير منحصر أنه يجب أيضا تقديم الفاعل وتأخير المفعول إذا كان الفاعل ضميرا غير محصور نحو ضربت زيدا فإن كان ضميرا محصورا وجب تاخيره نحو ما ضرب زيدا إلا أنا انتهى وما بإلا أو بإن من حصر أخر وقد يسبق إن قصد ظهر يقول إن إذا انحصر الفاعل أو المفعول بإلا أو بإنما وجب تأخيره وقد يتقدم المحصور من الفاعل أو المفعول على غير المحصور اذا ظهر المحصور من غيره وذلك كما إذا كان الحصر بإلا فأما إذا كان الحصر بإنما فإنه لا يجوز تقديم المحصور إذ لا يظهر كونه محصورا إلا بتأخيره بخلاف المحصور بإلا فانه يعرف بكونه واقعا بعد الا فلا فرق بين اي يتقدم او يتاخر فمثال الفاعل المحصور بانما قولك انما ضرب عمرا زيد ومثال المفعول المحصور بانما انما ضرب زيد عمرا ومثال الفاعل المحصور بالا ما ضرب عمرا إلا زيد ومثال المفعول المحصور بالا ما ضرب زيد إلا عمرا ومثال تقدم الفاعل المحصور بإلا قولك ما ضرب إلا عمر زيدا ومنه قوله فلم يدري إلا الله ما هيجت لنا عشية آناء الديار وشامها ومثال تقديم المفعول المحصور بإلا قولك ما ضرب إلا عمرا زيد ومنه قوله تزودت من ليلة بتكليم ساعة فما زاد إلا ضعف ما كلامها. هذا معنى كلام المصنف واعلم أن المحصور بإنما لا خلاف في أنه لا يجوز تقديمه وأما المحصور بإلا ففيه ثلاثة مذاهب أحدها وهو مذهب أكثر البصريين والفراء وابن الأمباري أنه لا يخلو إما أن يكون المحصور بها فاعلا أو مفعولا فإن كان فاعلا امتنع تقديمه فلا يجوز ما ضرب إلا زيد عمرا فأما قوله فلم يدري إلا الله ما هيجت لنا فأول على أنما ما هيجت مفعول بفعل محدوف والتقدير در ما هيجت لنا فلم يتقدم الفاعل المحصور على المفعول لأن هذا ليس مفعولا للفعل المذكور وإن كان المحصور مفعولا جاز تقديمه نحو ما ضرب إلا عمرا زيد الثاني وهو مذهب الكسائي أنه يجوز تقديم المحصور بإلا فاعلا كان أو مفعولا الثالث وهو مذهب بعض البصريين واختاره الجوزلي والشلوبين أنه لا يجوز تقديم المحصور بإلا فاعلا كان أو مفعولا انتهى وشاع نحو خاف ربه عمر وشد نحو زان نوره الشجر أي شاع في لسان العرب تقديم المفعول المشتمل على ضمير يرجع إلى الفاعل المتأخر وذلك نحو خاف ربه عمر فربه مفعول وقد اشتمل على ضمير يرجع إلى عمر وهو الفاعل وإنما جاز ذلك وإن كان فيه عود الضمير على متأخر لفظا لأن الفاعل منوي التقديم على المفعول لأن الأصل في الفاعل أن يتصل بالفعل فهو متقدم رتبة وإن تأخر لفظا فلو اجتمل المفعول على ضمير يرجع إلى ما اتصل بالفاعل فهل يجوز تقديم المفعول على الفاعل؟ في ذلك خلاف وذلك نحو ضرب غلامها جار هند فمن أجازها وهو الصحيح وجه الجواز بأنه لما عاد الضمير على ما اتصل بما رتبته التقديم كان كعوده على ما رتبته التقديم لأن المتصل بالمتقدم متقدم وقوله وشد إلى آخره أي شذ عود الضمير من الفاعل المتقدم على المفعول المتأخر وذلك نحو زان نوره الشجرة فالهاء المتصلة بنور الذي هو الفاعل عائدة على الشجر وهو المفعول وإنما شد ذلك لأن فيه عودة الضمير على متأخر لفظا ورتبة لأن الشجر مفعول وهو متأخر لفظا والأصل فيه أن ينفصل عن الفعل فهو متأخر رتبة وهذه المسألة ممنوعة عند جمهور النحويين وما ورد من ذلك تاولوه وأجازها أبو عبد الله الطوال من الكوفيين وأبو الفتح بن جني وتابعهما المصنف ومما ورد من ذلك قوله لما رأى طالبوه مصعبا ذعر وكاد لو ساعد المقدور ينتصر وقوله كسى حلمه ذا الحلم اثواب سؤدد ورقى نداه ذا الندى في ذرى المجد وقوله ولو ان مجدا اخلد الدهر واحدا من الناس ابقى مجده الدهر مطعما وقوله جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل وقوله جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سينماو فلو كان الضمير المتصل بالفاعل المتقدم عائدا على ما اتصل بالمفعول المتاخر امتنعت المسألة وذلك نحو ضرب بعلوها صاحب هند وقد نقل بعضهم في هذه المسألة أيضا خلافا والحق فيها المنع انتهى النائب عن الفاعل ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائل يحذف الفاعل ويقام المفعول به مقامه فيعطى ما كان للفاعل من لزوم الرفع ووجوب التأخر عن رافعه وعدم جواز حذفه وذلك نحو نيل خير نائل فخير نائل مفعول قائم مقام الفاعل والأصل نال زيد خير نائلي فحذف الفاعل وهو زيد وأقيم المفعول به مقامه وهو خير نائلي ولا يجوز تقديمه فلا تقول خير نائل نيلة على أن يكون مفعولا مقدما بل على أن يكون مبتدا وخبره الجملة التي بعده وهي نيلة والمفعول القائم مقام الفاعل ضمير مستتر والتقدير نيلة هو وكذلك لا يجوز حذف خير نائري فتقول نيلا انتهى فأول الفعل ضمما والمتصل بالآخر كسر فيه مضي كوصل واجعله من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحى يضم أول الفعل الذي لم يسمى فاعله مطلقا أي سواء كان ماضيا أو مضارعا ويكسر ما قبل آخر الماضي ويفتح ما قبل آخر المضارع ومثال ذلك في الماضي قولك في وصل وصل وفي المضارع قولك في ينتحي ينتحى انتهى والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كاستحلي إذا كان الفعل المبني للمفعول مفتتحا بتاء مطاوعة ضم أوله وثاني وذلك كقولك في تدحرج تدحرج وفي تكسر تكسر وفي تغافل تغوفل وإن كان مفتتحا بهمزة وصل ضم أوله وثالثه وذلك كقولك في استحلى استحليا وفي اقتدر اقتدر وفي انطلق انطلق واكثر أوش من فا ثلاثي أعل عينا وضم جا كبوع فاحتمل إذا كان الفعل المبني للمفعول ثلاثيا معتل العين فقد سمع في فائه ثلاثة أولو أولا إخلاص الكسر نحو قيل وبيع ومنه قوله حيكت على نيرين إذ تحاكوا تختبط الشوك ولا تشاك ثانيا وإخلاص الضم نحو قول وبوع ومنه قوله ليت وهل ينفع شيء ليت ليت شبابا جوع فاشتريت وهي لغه بني دبير وبني فقعه وهما من فصحاء بني اسد ثالثا والإشمام وهو الاتيان بالفاء بحركة بين الضم والكسر ولا يظهر ذلك إلا في اللفظ ولا يظهر في الخط وقد قرأ في السبعة قوله تعالى وقيل يا أرض بلعي ماءتي ويا سماء أقلعي وغيظ الماء بالإشمام في قيل وغيظة وإن بشكل خيف نبس يجتنب، وما لباع قد يرى لنحو حب إذا أسند الفعل الثلاثي المعتل العين بعد بنائه للمفعول إلى ضمير متكلم أو مخاطب أو غائب فإما أن يكون واويا أو يائيا فإن كان واويا نحو سام من السوم وجب عند المصنف كسر الفائي أو الإشمام فتقول سمت ولا يجوز الضم فلا تقول سمت لألا يلتبس بفعل الفاعل فإنه بالضم ليس إلا نحو صمت العبد وإن كان يائيا نحو باع من البيع وجب عند المصنف أيضا ضمه أو الإشمام فتقول بعت يا عبد ولا يجوز الكسر فلا تقول بعت لئلا يلتبس بفعل الفاعل، فإنه بالكسر فقط نحو بعت والثوبة وهذا معنى قوله وإن بشكل خيف لبس يوجد أي وإن خيف اللبس في شكل من الأشكال السابقة اعني الضم والكسر والإشمام عدل عنه إلى شكل غيره لا لبس معه هذا ما ذكره المصنف والذي ذكره غيره أن الكسر في الواوي والضم في اليائي والإشمام هو المختار ولكن لا يجب ذلك بل يجوز الضم في الواو والكسر في الياء، وقوله وما لباع قد يرى لنحو حب معناه أن الذي ثبت لفاء باع من جواز الضم والكسر والإشمام يثبت لفاء المضاعف نحو حبة، فتقول حبة وحبة وإن شئت اشممت. انتهى. وما باع علم العين تلي اختار وانقاد وشبه ينجلي أي يثبت عند البناء للمفعول لما تليه العين من كل فعل يكون على وزن افتعل أو انفعل وهو معتل العين ما يثبت لفاء باء من جواز الكسر والضم وذلك نحو اختار وانقاد وشبههما فيجوز في التاء والقاف ثلاثة أوجه الضم نحو اختورة وانقوذة والكسر نحو اختيرة وانقيدة والإشمام وتحرك الهمزة بمثل حركة التاء والقاف انتهى وقابل من ظرف نوم مصدري أو حرف جر بنيابة حري تقدم أن الفعل إذا بني لما لم يسم فاعله أقيم المفعول به مقام الفاعل وأشار في هذا البيت إلى أنه إذا لم يوجد المفعول به أقيم الظرف أو المصدر أو الجار والمجرور مقامه وشرط في كل واحد منها أن يكون قابلا للنيابة أي صالحا لها واحترز بذلك مما لا يصلح للنيابة كالظرف الذي لا يتصرف والمراد به ما لزم النصب على الظرفية نحو سحر إذا أريد به سحر يوم بعينه ونحو عندك فلا تقول جلس عندك ولا ركب سحر لألا تخرجهما عما استقر لهما في لسان العرب من لزوم النصب وكالمصادر التي لا تتصرف نحو معاذ الله فلا يجوز رفع معاذ الله لما تقدم في الظرف وكذلك ما لا فائدة فيه من الظرف والمصدر والجار والمجرور فلا تقول سير وقت ولا ضرب ضرب ولا جلس في دار لأنه لا فائدة من ذلك ومثال القابل من كل منها قولك سير يوم الجمعة وضرب ضرب شديد ومر بزيد انتهى ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد مذهب البصريين إلا الأخفش أنه إذا وجد بعد الفعل المبني لما لم يسم فاعله مفعول به ومصدر وظرف وجار ومجرور تعين إقامة المفعول به مقام الفاعل، فتقول ضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة. أمام الأمير في داره ولا يجوز إقامة غيره مقامه مع وجوده وما ورد من ذلك شاذ أو مؤول ومذهب الكوفيين أنه يجوز إقامة غيره وهو موجود تقدم أو تأخر فتقول ضرب ضرب شديد زيداً وضرب زيدا ضرب شديد وكذلك في الباقي واستدلوا لذلك بقراءة أبي جعفر ليجزى قوما بما كانوا يكسبون وقول الشاعر لم يعنى بالعلياء إلا سيدا ولا شفاذ الغي إلا ذو هدى ومذهب الأخفش أنه إذا تقدم غير المفعول به عليه جاز إقامة كل واحد منهما فتقول ضرب في الدار زيد وضرب في الدار زيدا وان لم يتقدم تعين إقامة المفعول به نحو ضرب زيد في الدار فلا يجوز ضرب زيدا في الدار انتهى وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسا في التباسه أمين إذا بني الفعل المتعدي إلى مفعولين لما لم يسم فاعله فإما أن يكون من باب أعطى أو من باب ظن فإن كان من باب أعطى وهو المراد بهذا البيت فذكر المصنف أنه يجوز إقامة الأول منهما وكذلك الثاني بالاتفاق فتقول كسي زيد جبة وأعطي عمرو درهما وإن شئت أقمت الثاني فتقول أعطي عمرا درهم وكسي زيدا جبة هذا إذا لم يحصل لبس بإقامة الثاني فإذا حصل لبس وجب إقامة الأول وذلك نحو أعطيت زيدا عمرا فتتعين إقامة الأول فتقول أعطي زيد عمرا ولا يجوز إقامة الثاني حينئذ لأن يصح لبس لأن كل واحد منهما يصلح أن يكون آخذا بخلاف الأول ونقل المصنف الاتفاق على أن الثاني من هذا الباب يجوز إقامته عند أمن اللبس فإن عنا به أنه اتفاق من جهة النحويين كلهم فليس بجيد لأن مذهب الكوفيين أنه إذا كان الأول معرفة والثاني نكرة تعين إقامة الأول فتقول أعطي زيد درهما ولا يجوز عندهم إقامة الثاني فلا تقول أعطي درهم زيدا انتهى في باب ظن وأرى المنع اشتهر ولا أرى منعا إذا القصد ظهر يعني أنه إذا كان الفعل متعديا إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل كظن وأخواتها أو كان متعديا إلى ثلاثة مفاعيل كأرى وأخواتها فالأشهر عند النحويين أنه يجب إقامة الأول ويمتنع إقامة الثاني في باب ظن والثاني والثالث في باب أعلم فتقول ظن زيد قائما ولا يجوز ظن زيدا قائم وتقول أعلم زيد فرسك مسرجا، ولا يجوز إقامة الثاني، فلا تقول أعلم زيدا فرسك مسرجا، ولا اقامة الثالث، فلا تقول أعلم زيدا فرسك مسرج. ونقل ابن أبي الربيع الاتفاق على منع إقامة الثالث، ونقل الاتفاق أيضا ابن المصنف. وذهب قوم منهم المصنف إلى أنه لا يتعين إقامة الأول لا في باب ظن ولا باب أعلم لكن يشترط الا يحصل لبس فتقول ظن زيدا قائم وأعلم زيدا فرسك مسرجا وأما إقامة الثالث من باب أعلم فنقل ابن أبي الربيع وابن المصنف الاتفاق على منعه وليس كما زعما فقد نقل غيرهما الخلاف في ذلك فتقول اعلم زيدا فرسك مسرج فلو حصل لبس تعين اقامه الاول في باب الظن واعلم فلا تقول ظن زيدا عمرو على أن عمرو هو المفعول الثاني ولا اعلم زيدا خالد منطلقا انتهى وما سوى النائب مما علقا بالرافع نصب له محققا حكم المفعول القائم مقام الفاعل حكم الفاعل فكما أنه لا يرفع الفعل إلا فاعلا واحدا كذلك لا يرفع الفعل إلا مفعولا واحدا فلو كان للفعل معمولان فأكثر أقمت واحدا منهما مقام الفاعل ونصبت الباقي فتقول أعطي زيد ذرهما وأعلم زيد عمرا قائما وضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره انت اشتغال العامل عن المعمود إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل فالسابق نصبه بفعل أضمرا حتما موافق لما قد أظهر الاشتغال أي يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل قد عمل في ضمير ذلك الاسم أو في سببيه وهو المضاف إلى ضمير الاسم السابق فمثال المشتغل بالضمير زيدا ضربته وزيدا مررت به ومثال المشتغل بالسببي زيدا ضربت غلامه وهذا هو المراد بقوله مضمر اسم إلى آخره والتقدير إن شغل مضمر اسم سابق فعلا عن ذلك الاسم بنص المضمر لفظا نحو زيدا ضربته أو بنصه محلا نحو زيدا مررت به فكل واحد من ضربته ومررته اشتغل بضمير زيد لكن ضربته وصل إلى الضمير بنفسه ومررته وصل إليه بحرف جر فهو مجرور لفظا ومنصوب محلا وكل من ضربته ومررته لو لم يشتغل بالضمير لتسلط على زيد كما تسلط على الضمير فكنت تقول زيدا ضربته فتنصب زيدا ويصل إليه الفعل بنفسه كما وصل إلى ضميره وتقول بزيد مررت فيصل الفعل إلى زيد بالباء كما وصل إلى ضميره ويكون منصوبا محلا كما كان الضمير وقوله فالسابق نصبه إلى آخره معناه أنه إذا وجد الاسم والفعل على الهيئة المذكورة فيجوز لك نصب الاسم السابق واختلف النحويون في ناصبه فذهب الجمهور إلى أن ناصبه فعل مضمر وجوبا لأنه لا يجمع بين المفسر والمفسر ويكون الفعل المضمر موافقا في المعنى لذلك المظهر وهذا يشمل ما وافق لفظا ومعنى نحو قولك في زيد ضربته إن التقدير ضربت زيدا ضربته وما وافق معنى دون لفظ كقولك في زيدا مررت به إن التقدير جاوزت زيدا مررت به وهذا هو الذي ذكره المصنف والمذهب الثاني أنه منصوب بالفعل المذكور بعده وهذا مذهب كوفي واختلف هؤلاء فقال قوم إنه عامل في الضمير وفي الاسم معا فإذا قلت زيدا ضربته كان ضربته ناصبا لزيد وللهاء ورد هذا المذهب بأنه لا يعمل عامل واحد في ضمير اسم ومظهره وقال قوم هو عامل في الظاهر والضمير ملغا ورد بأن الأسماء لا تلغى بعد اتصالها بالعوامل والنصب حتم ان تل السابق ما يختص بالفعلك إن وحيثما ذكر النحويون أن مسائل هذا الباب على خمسة أقسام: أحدها ما يجب فيه النصب والثاني ما يجب فيه الرفع والثالث ما يجوز فيه الأمران والنصب أرجح والرابع ما يجوز فيه الأمران والرفع أرجح والخامس ما يجوز فيه الأمران على السواء. فأشار المصنف إلى القسم الأول بقوله والنصب حتم إلى آخره ومعناه أنه يجب نصب الاسم السابق إذا وقع بعد أداة لا يليها إلا الفعل كأدوات الشرط نحو إن وحيثما فتقول إن زيدا أكرمته أكرمك وحيثما زيدا تلقه فأكرمه فيجب نصب زيدا في المثالين وفيما أشبههما ولا يجوز الرفع على أنه مبتدا إذ لا يقع الاسم بعد هذه الأدوات وأجاز بعضهم وقوع الاسم بعدها فلا يمتنع عنده الرفع على الابتداء تقول الشاعر لا تجزعي إن منفس أهلكته فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي تقديره إن هلك منفس والله أعلم انتهى وإنت للسابق ما بالابتداء يختص الرفع التزمه أبدا كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد أشار بهذين البيتين إلى القسم الثاني وهو ما يجب فيه الرفع فيجب رفع الاسم المشتغل عنه إذا وقع بعد أداة تختص بالابتداء كإذا التي للمفاجأة فتقول خرجت فإذا زيد يضربه عمر برفع زيد ولا يجوز نصبه لأن إذا هذه لا يقع بعدها الفعل لا ظاهرا ولا مقدرا وكذلك يجب رفع الاسم السابق إذا ولي الفعل المشتغل بالضمير أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها كأدوات الشرط والاستفهام وما النافية نحو زيد إن لقيته فأكرمه وزيد هل تضربه وزيد ما لقيته فيجب رفع زيد في هذه الأمثلة ونحوها ولا يجوز نصبه لأن ما لا يصلح أن يعمل فيما قبله لا يصلح أن يفسر عاملا فيما قبله وإلى هذا أشار بقوله كذا إذا الفعل إلى آخره أي كذلك يجب رفع الاسم السابق إذا تل الفعل شيئا لا يرد ما قبله معمولا لما بعده ومن أجاز عمل ما بعد هذه الأدوات فيما قبلها فقال زيدا ما لقيته أجاز النصب مع الضمير بعامل مقدر فيقول زيدا ما لقيته انتهى واختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعدما إيلاؤه الفعل غلب وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا هذا هو القسم الثالث وهو ما يختار فيه النصب وذلك إذا وقع بعد لسم فعل دال على طلب كالأمر والنهي والدعاء نحو زيد ضربه وزيدا لا تضربه وزيدا رحمه الله فيجوز رفع زيد ونصبه والمختار النصب وكذلك يختار النصب إذا وقع الاسم بعد أداة يغلب أن الفعل كهمزة الاستفهام نحو أزيدا ضربته بالنصب والرفع والمختار النصب وكذلك يختار النصب إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف تقدمته جملة فعلية ولم يفصل بين العاطف والاسم نحو قام زيد وعمرا أكرمته فيجوز رفع عمر ونصبه والمختار النصب لتعطف جملة فعلية على جملة فعلية فلو فصل بين العاطف والاسم كان الاسم كما لو لم يتقدمه شيء نحو قام زيد وأما عمر فأكرمته فيجوز رفع عمر ونصبه والمختار الرفع كما سيأتي وتقول قام زيد وأما عمرا فأكرمه فيختار النصب كما تقدم لأنه وقع قبل فعل دال على طلب انتهى وانتلى المعطوف فعلا مخبرة به عن اسم فعطف مخيرا أشار بقوله فعطفا مخيرا إلى جواز الأمرين على السواء وهذا هو الذي تقدم أنه القسم الخامس وضبط النحويون ذلك بأنه إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف تقدمته جملة ذات وجهين جاز الرفع والنصب على السواء وفسروا الجملة ذات الوجهين بأنها جملة